فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المصلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونسل من المرسلين إذ أذق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقنه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بال وعليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات وله البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألائم مبينة إن لهم لا يقررون ولد الله وإما هم كاذبون أقص البنات على البنين.